تسعة. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم لونها مستعينا بالصور. سيارة، طائرة، دراجة، باخرة، قطار، سائق، قبطان. حافلة حزام الأمان طيار